وترابك يا بلادي أغلى من فؤادي وترابك يا بلادي أغلى حنوين وعبيد وزغريد وزغريد ودم الشهداء زغريد وحكايات بلادي غناء حلو وعبيد وزغريد, وزغريد وزغريد ودم الشهداء علي يا بابور يعدل بدنا نوصل عاد بدنا نحارب بدنا نقاتل بدنا ندمر هالطغيان عدل يا بابوري بدنا نوصل بدنا نحارب بدنا عدل trzająśmy dla diobe, wtedni trzają, <tumors> ja imi bedzię wobec w بلادي ترن من بدنا يا بلادي من بلادي غناني حلوه نهر يا ياعدي عدي بدنا نوصل عادي سلام ندمر في اولاد حتى ننشد عدي عدي عدل بدنا نوصل عايسان بدنا نحارب بدنا نقتل بدنا ندمر هالطغيان يا بدنا نحارب بدنا بدنا, بدنا ندمر سلم ولا تنسى سلم والسلامه بدنا نحارب بدنا نقتل بدنا ندمر هبطو يا نعت يا بابو يعجل بدنا نوصل عالحساب بدنا نحارب بدنا نقتل بدنا من بعد الهمي بضحي بدمي ودمي Damy ilu? Inn tajdo, zawari do, zawari do, dymiś wada بدي دوادر صوب القش دواري بدي ترجع شمس بلادي وبدي الدنيا ترجع يدو دواري دو دواري دو دمش ود دواري دو دواري دمش ود دواري